بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة وي... الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم هم المفلحون.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 ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم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 لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. فصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إِنَّهَا لها إن ولا حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقن الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحاً إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغطب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم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 قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أَوَلَوْ كان الشيطان يدعوهم إِلَى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إِلَى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى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 لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمجه من بعض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 إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد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 وما تدري نفس ماذا تكسب ضدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير